العبادة هي الغاية من خلق الخلق الله سبحانه إنما خلق هذا الخلق لغاية يحبها سبحانه وتعالى وهي عبادته وحده لا شريك له وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون وقد افترق الناس كثيرا في الحكمة من شرع العبادة ومجمل الأقوال فيها أربعة أقوال المتكلمون نفاس التعليل قالوا إن الله شرعها لمجرد المشيئة فلا غاية مقصودة ولا حكمة مراده. القدريه قالوا إن العبادة شرعت عوضا عما يناله العباد من الثواب الاخرىن الفلاسفه قالوا شرعت العباده لرياضه النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها وخروجها عن اخلاق البهائم وكل هؤلاء مخطئون الصواب مفارقون السبيل أما ما عليه أهل الحق ما عليه أهل السنة والجماعة فهو أن الله جل وعلا شرع العبادة لأنه يحبها فكانت الغاية من خلقهم فإنه سبحانه الإله الحق الذي له الإلهية كلها فهو يحب أن يعبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال السلف لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إذا الخلاصة العبادة محبوبة لله ومع ذلك هي منصلة إلى محبوب لله وهو الإحسان إلى عباده وهي مع ذلك تتضمن تزكية النفوس وصلاحها فإن, فإن العبادة غاية كمال النفوس وغاية صلاحها وسعادتها إذا فقدتها تاهت وتعذبت وتألمت وتفريعا على ما سبق أقول إن من القواعد المهمة المرتبطة بهذا الموضوع ثلاث قواعد انتبه لها القاعدة الأولى محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب وهذه ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة العبودية والمستفاد منها في هذا المقام أن العبادة إذا كانت محبوبة لله فيجب أن تحبها لأن الله يحبها فمحبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب قاعدة ثانية يجب تفريغ القلب للعبادة انتبهي هذه يا الله يجب تفريغ القلب للعبادة أي أنه يتعين على العبد أن يقبل على العبادة وهي الغاية من خلقه وقد فرغ قلبه لها وقد فرغ قلبه لها بحيث لا تزاحمها الدنيا انتهي مما لا بد لك منه من أمور الدنيا التي لم فكاك لك عنها ثم توجه إلى العبادة بقلب خال وبال غير مشهور وهذا ما جاء التوجيه اليه في ادله كثيرة لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان وهو يدافعه الأخفتان البول والغائر لأنه لن يتفرغ حينئذ للصلاة كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة العشاء وقدم العشاء فليبدا بالعشاء لأجل أن يدخل المصلي إلى صلاته وقد فرغ قلبه من مشاغل الدنيا فيخشع ويكون مراقبا لربه سبحانه وتعالى في عبادته إن الشأن كل الشأن أن تراقب من تعبد حين تعبد مراقبة الله عز وجل وحضور القلب والخشوع لا تتأتى ممن كان مشغولا ذهنه إنما تكون ممن فرغ نفسه للعبادة فإذا فردت فانصر، وإلى ربك فارغب قاعدة ثالثة المتثاقل عن العبادة في وقتها قد يحال بينه وبينها إن المتخلف عن العبادة إبان طلبها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 من لم يعجل إلى ربه، فلينتظر عقوبة تحل بقلبه، ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون.